تبِّح إن ربك الأعلى الذي طلق فسوى قل الذي قدر والذي أخرج الموعظة جعله كذابا أقوى ثم قريء فلا ت إِنَّهُ يَعْلَمُ الْمُنْجَزَ وَمَا يَخْفَى وَأَن يُخْفِرَ كَالِ لِيُعْرَى الذي يخشى سيزحف من يخشى ويتجمع فوق الأشجار الذي ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد اخلق من تذكى وذكر ثم ربه فصل هل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفظ